اختلف أهل العلم في تأويل وتفسير العصر ما المراد به على أقوال كثيرة منهم من قال إن المراد بالعصر اسم للزمن كله ومنهم من قال الليل والنهار ومنهم من قال عمر الإنسان ومنهم من قال الغادات والعسي ومنهم من قال المقصود بالعصر أي وقت الصلاة وقت صلاة العصر ومنهم من قال المراد بالعصر صلاة العصر إذ هي الصلاة الوسطى عند فماهير آل العلم ومنهم من قال المراد بالعصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال ما بعد زوال الشمس الى غروبها في اقوال اخرى كثير اختلف اهل العلم بالتفسير المقصود بالعصر على اقوال منها اسم للزمن كله ومنهم من قال الليل والنهار ومنهم من قال عمر الإنسان ومنهم من قال الغدات والعشي ومنهم من قال وقت العصر ومنهم من قال صلاة العصر إذ هي الصلاة الوسطى عند جماهير آل العلم ومنهم من قال عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال ما بعد زوال الشمس إلى غروبها ومنهم من قال كل ما سبق قال الإمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله ان الله اقسم بالعصر والعصر اسم للده وهو العشي والليل والنهار ان الله اقسم بالعصر والعصر اسم للدهن وهو العشي والليل والنهار واما وجه القسم بالعصر فعلى قول أنه اسم للدهر فذلك لما في الدهر من الأعاذيب لما في الدهر من الأعاذيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقل والغنى والفقر وكما أقسم الله بالضحى أقسم بالعصر لما فيهما من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. لما فيه من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. وقد قال فريق من العلماء إن وجه القسم بالعفف أن المراد الصلاة العصر هي أفضل الصلوات إذ هي الصلاة الوسطى التي خصص الحديث عليها في القرآن من العلماء من قال وجه القسم أن المرادة بصلاة العصر لكونها أفضل الصلوات إذ هي الصلاة الوسطى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كانما ما اتر اهله كان ما اهله وما له الذي تفوته صلاة العصر كانما ما اتر اهله وما له وفي رواية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقد قال الشافعي الامام رحمه الله في فضيلة صورة العصر انه لو لم تنزل الا هذه الصورة من القرآن لكفت الناس نسب هذا القول الى الامام الشافعي رحمه الله أنه لو لم تنزل لو لم ينزل من القرآن إلا صورة العصر لكفت الناس لكفت الناس وذلك لأنها جمعت أمورا أربع جمعت أمورا أربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصدق جمعت أربعة أمور الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصدق قال أهل التفسير إن صورة العصر فيها وعيد شديد وذلك لأن الله تعالى حكم بالخسار على جميع الناس حكم بالخسارة, أي بالخسارة على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربع وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصدر وهي والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصدر فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور فدل ذلك على أن النجاة معلقة بجميع هذه الأمور فيلزم المكلف الدعاء إلى الدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يحب له ما يحب لنفسه أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ثم كرر التواصي ليضمن الاول الدعاء الى الله والثاني الثبات عليه فالاول هو الامر بالمعروف والثاني هو النهي عن المنكر قال تعالى وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب قال الإمام قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الصورة نقل عن الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الصورة لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم ثم قال وبيان ذلك أن المراتب أربع وبيان ذلك أن المراتب أربع وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله إحداها معرفة الحق والثانية عمله به والثالثة تعليمه من لا يحسنه والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه يقول ابن القيم رحمه الله المراتب التي وردت في الصورة أربع باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله الأولى معرفة الحق الثانية عمله به الثالثة تعليمه من لا يحسن الدعوة إلى الله الثالثة تعليمه من لا يحسنه وهذا هو المشار إليه بالدعوة إلى الله الرابعة والأخيرة من المراكب بعدما علم الجاهل صبره على تعلمه صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه الرابعة من المراتب صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه هذه المراتب التي ذكرت في الصور وأقسم سبحانه بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة والثانية عملوا الصالحات المرتبة الثانية الثالثة تواصوا به تواصل بالحق واصلوا به بعضهم بعضا تعليما ورشادا الرابعه والاخيره وتواصل الصبر اي صبروا على الحق ووصف بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات تواصل الصبر صبروا على الحق ووصف بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبه رابعه وهي نهايه الكمال فالكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكملاً لغيره. الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. وصلاح القوة العلمية بالإيمان، صلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحة، صلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحة، وتكميله غيره. وتكميله غيره وتعليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل اقول وتكميله غيره وتعليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل قال ابن القيم رحمه الله فهذه الصورة على اختصارها من أجمع صور القرآن الخير من أجمع صور القرآن الخير فالحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سوى الحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء شافيا من كل داء هاديا الى كل خير هاديا الى كل خير قد يسأل فائل لماذا عقب الامر بالتواصل الحق بالتواصل الصبر لماذا هذا جاء بعد هذا قال العلماء العمل بالحق والتمسك به يتبعه افتلاء العمل بالحق والتمسك به يتبعه افتلاء والاستلاء يلزمه صبر والابتلاء يلزمه صبر ومن هذا قول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وأنه عن المنكر وصل على ما أصاب يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وأنه عن المنكر وصل على ما أصاب ما وجه التفصيل التواصل بالحق والتواصل بالصبر بعد قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجه التفصيل الدلالة على أهميتهما وجه التفصيل الدلالة على اهميتهما وعظيم شأنهما هذا وجه التخصيص الصبر درجات فهناك صبر على العمل بطاعة الله هناك صبر على العمل بطاعة الله والصبر على نوائب الدهر وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى الصبر على العمل بطاعة الله وعلى نوائب الحق وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أيضا الصبر على أذا من يؤذي من يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ومن الصبر أيضا الصبر على أذا من يؤذي من يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر هل صح؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقى لم يتفرق حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر هل صح أن الصحابة كان إذا التقى أحدهم بالآخر لا يفترقان حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر الجواب لا الحديث الوارد في ذلك ولفظه كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهم على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خصر ثم يسلم أحدهم على الآخر لا يصح ذلك الجواب لا يصح ذلك فهذا حديث ضعيف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا ليوم بذل في الحطمه وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل كلمة عذاب وهلاك او توعد بالعذاب والهلاك ويل كلمة عذاب وهلاك او توعد او توعد بالعذاب والهلاك هل صح ان ويل واد في جهنم هل صح ان ويل واد في جهنم الجواب ورد في ذلك عدة احاديث لكن لا يصح منها شيء وغرب في ذلك عدة أحاديث لكن لا يصح منها شيء وإن كان معنى ويل الهلاك والعذاب أو التوعد بهما ويل لكل همزة الهمزة الذي يهمز الناس ويعيبهم بالقول الهمزة الذي يهمز الناس ويعيبهم بالقول واللمذ الذي يلمز الناس ويعيبهم بالفعل اللمذ الذي يلمز الناس ويعيبهم بالفعل ويل لكل همزه اللمذ الهمز من يهمز الناس ويعيبهم بقوله بلسانه واللمزة من يلمز الناس ويعيضهم بفعله بجوارحه وحركاته قال العلماء الهمزة اللمزة الطعان المعيان يطعن في الناس ويعيبهم يطعن في الناس ويعيبهم فقد وردت هاتان الكلمتان كل منهما مفردة عن الأخرى في القرآن وردت هاتان الكلمتان كل منهما كل منهما مفردة عن الأخرى فالهما ذا وردت في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين ولا تطع كل حلاف مهين الحلاف أي كثير الحلف هماز يهمز الناس ويعيبهم بالقوم مشاء بنمين يمشي بين الناس بالنميمة التي هي الكذب والبهتان أعرض في الهمازة ولا تلميزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقى ولا تلميزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقى وكذلك قوّله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلميزك في الصدقات فهذا ما يدل على أنها أقرب للتنقص والعيب في الحضور لا في الغيب، فهذا يدل على أنها أقرب إلى التنقيص والمعايب. قال تعالى: وَأَيُّذُ لكل زَتِ اللُّمَزِ الذي جمع مالا وعدده انسان يعيب الناس طعال سباب يغتاب الناس جمع بين القبيح في القول والفعل يهمز باللسان ويلمز بالجوارح والاركان يغمز بالعين ويهمز باليد وهكذا الذي جمع مالا وعدده جمع المال ولم يخرج حق الله فيه يكنز المال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لم ينفق ماله في وجوه البر على اختلافها فهو يتكبر على الناس ويغمتهم ويلمذهم ويهمذهم ويحط من اقدارهم والذي حمله على ذلك والذي حمله على ازدراء الناس احتقارهم والاستخفاف والسخرية بهم جمعه للمال وتعديده فهو شغوف به يتلذذ بإحطائه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سوى لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سوى هذا المال كلما نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفخ وتعالى وتكبر وتجبر فهو يهزأ ويهمز ويلمز ويحتقر الناس قال تعالى ويل لكل همزة اللوم الذي ذمع مالا وعدده أحصاه أحصاه طغى ودغى قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغن لو باسط الله له المال لاستغنى لا استكبر كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يظن أن هذا المال يخلده في الدنيا يعيش بلا موت يعيش بلا موت يحسب أن ماله أخلده كالنفس نفس لهذا الظن الباطل كلا لينبذن في الحطمة كلا ليقذفن ويطرحن كلا ليقذفن ويطرحن والنبذ تفيد التحطير والإهمال والتصغير النبذ تفيد التحطير والإهمال والتصغير والحطمة اسم من أسماء النار الحطمة اسم من أسماء النار كلا لينبذن أي يقذفن في الحطمة أي في النار وما أدراك ما الحطمة أي أتعلم عظم النار أتعلم الاهوال التي في النار كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار المقصود بالحطمة النار نار الله الموقده اوقد عليها حتى سودت شيء سوداء مظلمة هي سوداء مظلمة لا يموتون فيها ولا يحيون لا موت ولا حياة طيبة بل حياة كلها عبا نار الله الموقدة التي تطلع على الأسئلة وهج النار يصعد إلى القلوب لماذا خص الكلام بالأفدة مع أن النار تغسى جميع البدن التي تطلع على الأفدة الأفدة جمع فؤاد وهو القلب قال العلماء الأفدة بالذكر مع كون النار مع كون النار تغسى جميع الابدان لان محل العقائد الزائغة حل الشرك والاعمال السيئة والنيات الخبيثة القلب انما الاعمال بالنياته انما لكل مريم ما نوى ان في الجسد مضوى لو صلحت صلح الجسد كله قال تعالى ويل لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أفلده كلا لينبذن في الحطمة وما أَدَرَاكَ مَا الحُطَمَةَ نار الله المُّقَدَة التي تطلع على الأسفدة إنها عليهم مُقصبة إنها عليهم مؤفدة النار أغلقت وأغفلت أبوابها وأطبقت على الكافرين والعفاء النار أغلقت أبوابها وأغفلت وأطبقت على الكافرين والعصاة قال تعالى التي تطل على الافيده انها عليهم مؤفض في عمد ممدده اي ان النار اغلقت عليهم واطبقا ثم احكم قفلها باعمدة طويلة ثم احكم قفلها باعمدة طويلة لا يستطيع احد ان يخرج منها. لا يستطيع واحد ان يخرج منها فبعدما اغلقت النار عليهم اذا باعمدة خارج هذه الابواق من ذلك. زيادة العذاب قال تعالى واذا ألقوا منها مكانا ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا فالأعمدة تضيق عليهم الأعمدة تضيق عليهم وهذا من العذاب فوق العذاب فهم يعذبون في النار بعمد في النار عذاب فوق العذاب وسجون داخل سجون سجون داخل سجون فهم في النار مغلقة عليه مربوطون موثقون في اعمدة داخلها مربوطون موثقون في اعمدة داخلها او اعمدة خارجها بعد ان اغلقت عليهم حتى وان استطاع الخروز من ابوابها فاذا بالاعمدة قد اوصلت ايضا لا يستطيعون الخروج. عذاب فوق العذاب والم فوق الالم وهكذا وهكذا من عصى الله تبارك وتعالى فجزاؤه من جنس عمله جزاؤه من جنس عمله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يذعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم ترى أي ألم تنظر بعين قلبك ألم تخبر وتعلم ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل افتتاح للتقرير أي تقرير علمه صلى الله عليه وسلم بما حدث لأصحاب الفيل والمعنى قد علمت يا محمد وقد علم الناس الذين وجدوا وجدوا في عصرك ومن بعدهم بما بلغهم من الأخبار بالعقوبة التي حلت لأصحاب الفين إذ أن أبرهة الحبسي خير زنده بفين عظيم إلى بيت الله الحرام لتخريبه وهدم الكعب التي في مكة حتى تنصرف فوذوها الناس الى بلاده الحبث وان كانت الاسانيد وان كانت الاسانيد الى هذه القصة لا تصح فيمن قطعة الا ان اهل السير الا ان اهل السير قد تلقوا إلا أن أهل السير قد تلقوا هذه الواقعة في كتبهم أقول الأشانيد التي وردت في حديثة أصحاب الفيل لا يصح منها سنة لا يصح منها سنة مع صورتها وإن كان أهل السير قد نقلوها في كتبهم الاسانيد وليس الاساليد الاسانيد بالنول وليس بالياء التي وردت في قصة اصحاب الفيل لا يصح منها سنة فقد تلقاها اهل السياري على ذلك في كتبهم قال تعالى ألم كيف يستفعل ربك لأصحاب الفيل ألم يدعل كيدهم في تضليل ألم يجعل مكرهم وتدبيرهم في خسارة وهلاك وإبطال في خسارة وهلاك وإبطال وأرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل عليهم جماعات من الطيور شرق من هنا ومن هناك متتابعة وأرسل عليهم طيرا أبابيل يتبع بعضها بعضا ترميهم بحذارة من سزيل ترميهم بحزارة صغيرة من طين متحذرة سديدة القوة ترميهم بحزارة من طين متحذرة سديدة القوة تقع على الرجل ستفلك فجعلهم كعصف مأكول فجعلت الرجال العظماء زيش ابرها كالروات كالتبن الذي تأكل الحيوانات كالزرع اكلته الدواب هكذا عاقبة الطغاء قد يسأل سأ أليس أبرها وجيسه أهل كتاب من النصار وأهل مكة كانوا أهل شرك وأهل الكتاب أبرها وجيسه النصار خير من أهل الشرك ولا خلاف في ذلك وكانت الكعبة مملوءة بالأصنام كانت الكعبة مملوءة بالأصنام فكيف أهلك الله سبحانه وتعالى النصارى؟ فكيف أهلك الله سبحانه وتعالى النصارى؟ الذين هم أهل الكتاب ولم يصليتهم على الوثنيين ولم يصلي الطير الأذابير على أهل السرد؟ قال العلماء. لأن النصارى أرادوا تدمير بيت الله الحرام وتوجيه الناس إلى بلادهم أرادوا تدمير بيت الله الحرام وصرف الناس إلى بلادهم فكان هدفهم ووجهاتهم تدمير الكعبة وصرف الناس عنها والتعب التي حرمها الله وجعلها للناس قيامة مع ما فيها من الاصنام التي ما امر الله بها وما انزلها لكن كانت النية السيئة فاسدة خبيفة وكان اهلاك النصارى اهل الكتاب ابراه وزيسه مقدمة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما صح ذلك وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل كما صح ذلك ومن العلماء من قال إن وضع الأوثان الأصنام في الكعبة تعد على حق الله تعالى وتخريب الكعبة تعد على حق الخلق إن وضع الأصنام الأوثان في الكعبة تعد على حق الله وتخريبها تعد على حق الخلق فالله إن تنازل عن حقه وغفره وسامح فيه حق الخلق لهم حق الخلق لهم لا يتعدى ولا يغفر إلا بمسامحته هذا ما يتعلق بتفسير صور العصر والهمازة والفيل قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى في الى إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدو رب هذا البيت فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاس الإلاس أي التأليف والاستماع والتعود ومنه تأليف الكتاب ومنه تأليف الكتاب اي زمع الكتاب زمع صفحاته صفحة الى اخرى وملزمة الى اخرى لإلاف كريش اي لاجتماع كريش وتألفهم إلافهم اي تعودهم فقد تعود أهل قريش أن يخرجوا برحلة إلى الشام رحلة الشتاء والصيف فقد أنعم الله على قريش بنعم من هذه النعم كونهم يجتمعون ويخرجون رحلة في الشتاء وأخرى في الصيف لا يعترضوهم احد بسوء من قطاع الطرق يتاجرون ويذلون ما يشاءون لكونهم اهل الحرم حفاظ بيت الله الحرام قال تعالى او لم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم فان اننا اهلكنا اصحاب الفيل اهلكنا اصحاب الفيل ليلاث قريش حتى تجتمع كلمتهم فقد كان اهل قريش يخرجون في تجارة لا يغار عليها في الجاهلية ويقولون نحن اهل بيت الله عز وجل يقولون نحن اهل بيت الله عز وجل حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعف فاهلكه الله تعالى كي تجتمع كلمة كريش فجعل اصحاب الفيل كعصف ماكول لتبقى كريش ويبقى لها ما قد الفته من رحلة الستاء والصيف ورحلة الشتاء والصيف كانت للتجارة كانوا يخرجون الى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء كان يخرجون الى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام قال تعالى لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تذكير من الله بنعمه على عباده كي يرجع ويتوب ويعبدوه ولا يشركوا به شيء تذكير من الله بنعمه على عباده كي يعبدوه ولا يشركوا به شيء قال تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واستجودي واركعي مع الراكعي قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك قال تعال فإذا فرعت فانصب وإلى ربك فرغب قال تعال ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك تحدث تذكير من الله بنعمة على عباده كي يعبدوه لا يشركوا به شيء ما المقصود بالخوف في الآية وأمانه من خوف قال أهل التفسير إن مكة كانت آمنة مطمئنة لحرمتها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 ان اهلك ابراها واصحاب الفئ حتى يزداد العرب والناس توقيرا لقريش وهيبة لهم. وكان من نعمه ايضا ان جعل القراشيين يألفون ان يعتدون رحلة الشتاء والصيف. وكان من نعمه ايضا ان يجعل هذا البلد امنا امانا يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف نعم كثيرة تعددت على اهل قريش كي يرجعوا الى ربهم ويؤمنوا بنبيه اذا ارسل اليهم لقد ورد في فضل قريش عدة نصوص منها ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر أي الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان وكذلك أخرج مسلم في, في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر الناس تبع لقريش في الخير والشر وعند مثل من حديث ويفلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنان واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم إلى غير ذلك من النصوص إلى غير ذلك مما ورد في فضائل قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش. صالح نساء قريس أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأبه وأمه ونفسه خاصة قال تعالى والله يعصمك من الناس قال تعالى إن شانئك هو الأبطر وهكذا فالله يدافع عن اوليائه وعن انبيائه مهما طال بهم العهد في حياتهم وبعد مماتهم ما فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ومن كان من اهل الايمان فهو من أولياء الله الصالحين فكل مؤمن تقي فهو لله ولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي والله يدافع عن أوليائه وينصرهم ولو بعد حين وينصرهم ولو بعد حين إلى هنا أكتفي بما ذكر من تفسير آيات لكتاب الله وللموضوع صلة وذقية وإن كان هناك سؤال فيما ذكر أو في غيره الله المستعان وعليه التكلان وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السائلة هل يجوز حضور النساء صلاة الجنازة أما الصلاة السجائزة لا مانع وهل يجوز المسلم الخارج أخذ الجنسية وإن كان لا ما هو السبب علمي بأن أخذ المسلم لجنسية الكفار يلزمه بأمور منها هذا علمي يلزمه بأمور منها أنه إذا طلد منه على التحاق بالجيس للقتال فليس له أن يرفض فإن كان الذي يقتله مسلم فهو ملزم بقتله علمي أنه إذا أخذ الجنسية فيسرت عليه بعض الشروط منها انه انطلب منه ان يلتحق بسيس هذا البلد في حرب من الحروب وكانت هذه الحرب ضد مسلمين كما يحدث في مالي وفي غيرها والعراق والأفغانستان والصومال وغيرها من البلدان يأتيها الكفار من اهل فرنسا وامريكا وانجلترا وغيرها يقاتلون وكان هو في الجيش ألزم بان يقتل المسلم وهناك مصفصة اخرى كثيرة في ذلك فلا داعي لذلك ابدا ولا فئدة منه ولا مصفحة مرضوة وان كانت هناك مصفحة فليعلمنا بها من يريد هل يجوز المرأ ان ترتدي البنطلون وشيء فوقه الى الركبة يعني الذي افهم ترتدي البنطلون وترتدي زيبة او كستان الى فوق الركبة يعني إن كانت ستخرج بهذا في الشارع يراها رجال فلا شك أن هذا محرمون فتنة لا شك أن هذا محرمون فتنة أما إن كانت بيتها تتزين فلا أن تفعل ما شاء ما حكم عمل المرأة طبيبة إن كانت ستعمل طبيبة في مجال النساء يعني تمرد أو تداوي النساء فهذا حسن. هذا حسنا وهناك تخصصات يحتاج فيها للمرأة تخصص الأشعة مثلا بدلا من أن تكون الأشعة يقوم بإجراء رجل فالمرأة على المرأة أولى تخصص الولادة توليد النساء تخصصات كثيرة يحتاج فيها للمرأة بل جميع تخصصات الآن إن وجدت مرأة ماهرة أمينة في هذا الباب فهي أولى من الرجل وتأخذ الأجل وفيكم بارك هل يمكن صلاة الضحى بأربع ركعات بكفهد واحد لا علم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنا أعمل طريقة أسعة يعني قد أذبت لك على الصلاة قد أذبت لك على الصلاة يجوز لك ذلك أن تجرين الأسعة على النساء وأنت مطالبة بذلك خير من أن تأتي زوجتي أو أختي أو بنتي لإزرائيل الأسعة فيقوم رجل بإزرائيل ما القول بالصيام الخامس عشر من شعبان؟ الأمير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تخصيص النصف من شعبان بالصيام أو بقيام. يعني تخصيص النصف من شعبان بالصيام أو بقيام. لكن من صام الثالث والرابع والخامس عشر من الشهر الهجري هذا مستحب. تقول ألا هذا التخصص ينفع المسلمين نعم قلت لك أن هناك تخصصات نادرة تخصصات نادرة لا توجد فيها مرأة من ذلك تخصص أشعة الأجنة تخصص أشعة الأجنة هذا التخصص نادر جدا في النساء كذلك المرأة العاملة في ذلك جراحة العذار. والجراحات النادرة كجراحات التخصص في القلب والشرايين هذه مجالات وكذلك التخدير, التخدير للنساء هذه مجالات يعني نادرة جدا فإن وجدت مرأة صاضلة قد برعت في هذا الباب وكفت النساء في أن لا تكشف المرأة شيء من جسدها على رجل وكفت هذه المرأة يعني النساء في ذلك فهذا حسم لها أجل كبير عند الله ولها أجل كبير عند الله فتنوي بتخصصها النادر هذا أن تصدر على بنات المسلمين وأن تكفيهن في أن لا يذهبن إلى رجاء وأن تكفيهن في أن يذهبن في أن لا يذهبن إلى رجاء فكل ما حكم سفر المرأة بدون محرم حرام وهل كل سفر يحتاج إلى محرم أم أن له مسافة معينة ليس له مسافة معينة لأنها وردت عدة نصوص منها لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم من ويلة إلا مع محرم ونص آخر بدون تحديد التوقيت ونص آخر بدون تحديد التوقيت فسفر المرأة بدون محرم حرام كل السائلة الزكاة على الراتب كيف ضبطها؟ الراتب الذي يحصله الموظف الذي يعمل في مؤسسة حكومية أو غيرها ينظر فيما يتبقى منه على مدار كل سنة. الذي يتبقى منه على مدار كل سنة ويجمع معه فإذا بلغ ما يدخروه من هذا الراتب أو من غيره. إذا بلغ ما يدخره من هذا الراتب أو من غيره النصاب وهو 85 جرام ذهب 85 جرام ذهب أو ما يعادلها بالمال ومر عليه سنة الهجرية قد واجل فيه الزكاء أعني أن رجل راتبه في الشهر عشرة ألاف ينطق منها تسعة ألاف ويتبقى ألف يدخر ألف وله دخل آخر فبعد مرور سنتين إذا هو قد ادخر ما قيمته 85 جرام ذهب أو ما يعادلها بالماء بعد مرور سنتين إذا هو قد ادخر ما يعادل 85 جرام ذهب أو ما يعادلها بالماء فإذن الآن قد اكتمل عنده النصار الذي فيه الذكاء. فينتظر حتى يمر على هذا المبلغ الذي بلغ النصاب سنة هجرية كاملة لا ينقص فيها المال لكن إن زاد فيزيد لا ينقص فيها المال لكن إن زاد فيزيد إذا مر عليه سنة إذا مر عليه سنة وبلغ النصاب فعلى كل ٢٠٢٥ جنيه على كل ٥٠٢ جنيه هذا مقدار المال او النصاب تقول ما حكم من ترتدي بنطلون وسيء فوقه فوق الركبة في الصلاة هل يجب أن تصلي اما الصلاة على هذه الصورة فصحيح اما الصلاة على هذه الصورة فصحيح ولكن يعني انا يعني اقول لا يكون هذا البنطلون شفاف ولا ملاصق لرجدها يشترط ايضا مع ذلك ان يكون هذا البنطلون غير شفاف ولا مجسم لجسدها فان كان شفاف اذا تصلي وعورتها مكشوف صلاة باطل وان كان مجسم لجسدها يعني يبين الحجم فهو ايضا فيه فتنة في فتنة وإن كانت الصلاة الصحيحة، في فتنة وإن كانت الصلاة الصحيحة يعني لا يجوز أن تخرج بأمام الأجان، قد وضحت يعني ما يتعلق بالزكاة كان يعني يشترط فيه أن يكون بلغ النصاب وبر عليه سنة لا ينقص لا ينقص هذا الماء، فإذا نقص فليس فيه زكاة حتى مر عليه سنة. كاملة هجرية هو بالغ للنصار هل يجوز المرأة أن تسمع القرآن على الشيخ إن وجدت امرأة فهذا أفضل إن وجدت امرأة فهذا أفضل وأن كان هناك شيخ يعني معلم للقرآن أو متزوج ولا ينفرد هذه المرأة التي تعلمه وقد شهد لهذا الشيخ بالأمانة والديانة والاتقان فلا مانع إذا وجدت امرأة، فالاولى أن تسمع النساء على النساء، وإن كان هناك شيخ متزوج، وهو لا ينفرد بهذه المرأة التي تسمع عليه، وقد شجّد لهذا الرجل الشيخ بالأمانة والديانة، فلا أرى دليل يمنع، لا أرى دليل يمنع لا من الكتاب ولا من السنة. تقول اليقين في الدعاء معناه أن نوقن بأنه سيتحقق فعلا أم أننا نطود الأمر لله وأننا راضين بما يحدث بما سيحدث سواء تحقق أم لا اليقين في الدعاء هل معناه أن نوقن بأنه سيتحقق فعلا هذا هو المعنى لأن الدعاء أو الداعي له واحد من ثلاث إما أن يستذاب دعاؤه مباشرة يعزل بالإجابة أو تؤخر الإجابة إلى يوم القيامة فيرى أثر دعاؤه أو يرفع بلاء النازل فعلى كل حال الداعي له نفع الداعي له نفع وأما هل نصوض الأمر لله فنعم نحن نصوض أيضا الأمر لله في كل صغيرة وكبير تقول نحن في العمل في مستشفى رئيس القسم يطلب مننا منا الحضور يومين فقط، ولكن المستشفى تطلب الإضاءة كل يوم. هل يجوز لنا أن نمضي أن نمضي ولا نحضر إلى الأيام التي يطلب العمل؟ يعني أنا أصير السؤال بصيرة أخرى، أصير السؤال بصيرة أخرى. مؤسسة حكومية. فيها اعداد كبيرة من الموظفين في قسم من الاقساء هذا القسم يتطلب لكثير العمل فيه ثلاثة فقط والقسم به عشرة هذا القسم من المستشفى يتطلب لكثير العمل فيه على الوجه الاكمل ثلاثة فقط وفيها عشرة من الموظفين قد لا يجدوا مكان يجلسون فيه وقد يتزاحمون فيما بينهم وقد يكون هناك تقصير في العمل بسبب كثرتهم الكل يرمي العمل على البعض فرأى رئيس القص رئيسهم المباشر أن يقسم العمل أو يقسم يعني الموظفين العسرة على مدار الأسبوع فيحضر كل يوم ثلاثة منهم ويتغير السبع الباقي يحضر كل يوم ثلاثة منهم ويتغير السبع البقية فالعمل الآن يتم على الوجه المطلوب ولا يتعطل وهذا بعلم المدير المباشر وهذا بعلم المدير المباشر فهل لهم أن ينضو ينضو حضور وانصراف كل يوم الجواب نعم إن كان العمل لا يتعطل إن كان العمل لا يتعطل ويشير على الوجه المطلوب وهذا بترتيب وعلم الرئيس المباشر لهذا القضي فهذا جائز لا مانع منه مع أنني أعلم أن هناك من العلماء من منع من ذلك لكن يعني لا أرى لهم دليلا لا أرى لهم دليلا صريحا في المن وهم يقولون بأن هذا الموظف قد ارتبط بعقد مع الحكومة على أن يعمل كل يوم من الثامن صباحا وحتى الثاني في مقابل اراتي يتقاضى سواء وجد العمل الذي يعمله ام لم يوجد هذه وجد وانا اقول لسوء التخطيط, التخطيط وسوء الادارة نحن وقعنا في هذه الاشكالي التي يوجد في مكان عشرة من الموظفين والعمل يتم لثلاث ومكان اخر فيه ثلاثة من الموظفين ويحتاج الى سبعة وعشرة من الموظفين فهذا من سوء التخطيط وسوء الادارة الموجودة في كثير من بلاد المسلمين خاصة مصر خاصة مصر تقول ايضا في جدول النبات المفروضة الملطية 24 ساعة وفيها الطالبان انا بدل من ذلك نحضر المحاضره كامله لوحدنا اطري الثاني لا يحضر ولكن يعني انا انا السؤال يعني غير مفهوم لي لكن انا ذكرت انا ذكرت الاختصار فيعني تطبق ما قلته على ما تريدين من السؤال تقول كانت تصلي قيام الليل وآذان الفجر وآذان الفجر وهي ركع ماذا تعمل تكمل الصلاة تكمل الصلاة تكمل صلاة قيام الليل ولا شيء علي تقول هل يجوز صلاة الواتل بعد أذان الفجر إذا لم يستيقظ الجواب نعم يجوز ذلك حتى حتى قل أن تصلى الفجر. الفجر هل تنظيف الطفل من الحفاظات وما شبهه ينقض رضو لا لا يوجد دليل على نقض رضو وقد كانت الصحابيات رضي الله عنهن يقمنا يقمنا بتنظيف أطفالهن قبل وجود الحفاظات بل ولمس عضو الولد والبنت الصغير، ولم يتبيل دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ناقض الوضوء. فباختصار، إذا وقعت نجاسة على رجل مطابق أو امرأة مطابق هل تنقض الوضوء؟ الجواب لا. ليس من ناقض الوضوء وجود نجاسة على أو وقوع نجاسة على المطابق. فكل حديث من مس ذكره فليتوضأ سمعت أنه نسخ بالحديث إنما هو ضضعة منك لا يوجد دليل على النسخ لا يوجد دليل على النسخ وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء وهذه من المسائل الخلافية هل مسد ذكر ينقض الوضوء أم لا الراجح عندي أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء مسده بشهوة أم بغير شهو ولكن هذا في من مس ذكره هو او من مست فرجاه هي. اما اذا مست الرجل عضو غيره او مست المرأة عضو غيرها يعني رجل يعني امرأته او امرأة مست زوجها فلا شيء في ذلك فلا شيء في ذلك تقول هل يمكن ان ما كلمة كنعنهي برواية شعبة انا ليس معي الا حفص عن عاصم ليس لي في رواية صعبة وأنت معك في الغرفة يعني يعني علمي أن هناك في الغرفة من هؤلاء مع هؤلاء أكثر من قراء أما أنا في معي روايات عن عاصف فقط فني أنهي هل صعبة يعني نطق فيها لا أعلم ليس لي علم في ذلك تقول ما هي كيفية الصلاة لرجل مسن وهو يتبول لا إراديا يصلي على حاله ولكن قبل الصلاة يطهر المكان هو أو غيره من أبنائه ويلبس حفاظه ويلبس حفاظه ويصلي فإذا نزل بول وهو لا يدري فلا شيء عليه أعيد ما حك من يتبول لا إراديا لكبر سنه هل يصلي أم لا الجواب لا يترك الصلاة أبدا لا يترك الصلاة أبدا ماذا يفعل إذن يقوم هو أو أولاده يقوم هو أو أولاده بتنظيفه قبل الصلاة ويلبس حقابه ويتوضأ ويصلي ولا شيء عليه يقول لكن هذا في شقة في خمسة فروض هل يتطهر في خمسة فروض أقول لا أقول إن كان ذلك فيه إنهاك فليفعل ذلك أربع مرات في اليوم أو ثلاث مرات أو مرتين فإن قلت يفعل ذلك مرتين فكيف يصلي الخمس صلوات أقول يأتيه ابنه أو زوجته فتقوم بتنظيفه قبل صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا أو بساعة على قدر الاستطاع على حسب ما يأخذ وقت التنظيف فاذا انتهى من تنظيفه او من, من تنظيف يعني هذا الرجل ويلبس حفاظة جديدة يقوم فيصل الظهر أربع ركعات ثم يسلم ثم يصل العصف أربع ركعات ثم يسلم. فاذا بالمغرب قد دخل اخطوه فيقوم بالصلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يسلم ثم يصلي العشاء بعد ذلك أربع ركعات ويسلم فالآن قد صلى أربع صلوات في وقتهن وليس عليه شيء فقد جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير قبل دخول المغرب وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وأما صلاة الفجر فمرة ثانية يقوم هو أو زوجته أو ابنه بتنظيفه وتطيبه قبل الفجر مباشرة أو بعد أذان الفجر قبل الشروق فإن كان في هذا مشقة فليكن بعد استيقاظه يعني بعد الشروق إن كان في ذلك مشقة وإيذاء شيء له فهذا الآن الأب وهذا من باب الجره به، أو من الوثاء بحقه من الزوجة يقوم أحد أقاريه الزوجة أو ابنه بتنظيفه وتطيبه مرتين على الأقل في اليوم ويصل الصنوات ولا يتركها فإن نزل منه شيء أثناء الصناء فلا شيء عليه قال تعالى فانتقوا الله ما اتفعتم قال تعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعه قال تعالى وقد اتصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه لكن يطلق الصلاة فهذا بلاء ومصيبة وجنب وإثم عظيم تقول هل يجوز زمع الضحى مع سنة السابق الزوال هذه صنة المقضية وصلاة الضحى لا وقته صنة الفجر إذا سات وقته فتسمى قضاء أما الضحى فلا وقته تقول ماذا يفعل من الكريا بأم أو أب لا يصل ماذا يفعل وما لو يسير عليهم ليس عليه شيء إلا النصيح وأمر أهلك بالصلاة وستمر عليه كل كبراية نقولكم الصعرية ما عليك أو عليك إلا الدعوة بالحسن والكلام الطيب والدعاء لهم ليس عليك شيء تقول نحن في بلاد الكفار هل يجوز لنا في أعيادنا عيد الفطر وعيد الأضحى أن نقدم الحلويات أو الهدايا ليجير لنا النصارى السؤال لماذا تفعلون ذلك؟ السؤال لماذا تفعلون ذلك؟ هل لأنهم في أعيادهم الكفرية يقدمون لكم الهدايا والحلويات؟ فيعني أقول امتنعوا من قبول الهدايا والحلويات في أعياد الكفار امكانه من قبول الهدايا والحلويات في عياد الكفار لأنكم من قبلكم فإنكم تكرنهم تكرنهم بعياده كما تم عيد القيام المجيد يزعمون فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قام بعدما صلب قام بعدما صلّى لينقذ البشرية فهذه عقيدة كريه لأن عيسى ما قتل وما صلّى وما صلبوه وما ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبها لهم بل الله إليه فإذا أخذنا من النصارى الكفار أو غيرهم من أجناس والمال الشتى الكافرة هدايا في أعيادهم هدايا في أعيادهم فكأننا نؤكد أن أعيادهم صحيح وهي مخالفة لما في الكتاب عندنا لكن هل لنا أن نعطيهم هدايا لنا ذلك لكن إن كان سيحدث بسبب هذه الهدايا منا لهم او يقومون بالرد لنا في اعيادهم فالمنع او لا ما معنى الجنة بالمكاره والنار بالشهوات حصك الجنة بالمكاره يعني من يقوم لصلاة الفجر في اليوم الشديد البرد الشديد المطر فيقوم يستيقظ من نومه الذي هو حبيب له النوم حبيب للانسان خاصة في وقت تعبه وفي شدة البرد يقوم ويتوضّع وانزل للصلاة في المسجد، فهذه من الأمور المقرها للجسد يا كره الإنسان فلذلك حظّة الجنة أو طريقها بالمكان وحظّة النار بالشهوة ما يشتئي الإنسان من النساء والمال وغير ذلك. تقول في بلد أوروبي أعلنوا يوم صيامهم. في 9 يوليو وقالوا أنهم حسبوا بحساب الفلكة ليصح ذلك لا يصح لا يصح الحسابات الفلكية في سقبال الشهور شهر رمضان أو غيره لا تصح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمية الأمي لا نعرف الحساب الشهر هيكذا والشهر هيكذا وأصار بيدي 29 و30 وقال صوموا لرؤيته وأفسر لرؤية غم عليكم فيكملوا عدة شعب فيكملوا عدة شعبان ثلاثين صوموا لرؤيته فالرؤية هي الأصل وهي الفيصل في هذا البقى هل جزء الإنسان حين يموت أن يتبرع بعضو من أعضائه لشخص آخر الجاب لا فإن أعضاء الإنسان ليست ملكا له بل هي لله ما حكم تاجر ما حكم تاجر يجمع الكم حملاز دون أن يعطيه سعرا بالتراضي بينهم في موسمه وبعد أن يحدد سعره ما حكم تاجر يجمع القمح من الناس دون أن يعطيهم سعرا بالتراضي بينهم في موسمه بعد أن يحدد سعرات السوق السؤال غير واضح السؤال غير واضح يعني أنا ما فهمته من السؤال أنه يجمع القمح يجمع القمح من الفلاحين ثم بعد أن يبيعه في السوق يقول لهم خذوا ثمن القمح كذا وكذا ويتراضون فيما بينه ويتراضون ثمن إذا هل هذه الصورة من بائع في نعم فيها غرف نعم فيها غرف ما هو جر الغرل قد يكون المزروع من القمح كثير جدا فإذا ينزل سعر القمح وقد يكون المزروع من القمح قليل جدا فإذا يرتفع سعر القمح فهي مسألة عرض وطلب فمثلا من زرع القمح في أول الشهر سيستفيد بسعره المرتفع في بداية بيعه، ومن زرع القمح في آخر الشهر وحصبه، سيكون سعر القمح قد نزل كثير، فصحيح أنه يشتري منهم بسعر السوق في وقته. يشتري منهم بسعر السوق في وقته. تقول مدرسة قدم له قدمت له زميلة هدف قيمة جدا دون سبب. أنا لا أدري يعني زميل أم زميلة. غير واضح مدرس قدم له رجل هدايا قيمة جدا دون سوا يرجو منه ان يسعده في العمل الخاصة بالمدرس الثاني السؤال غير واضح يعني تصيغ السؤال يصيغ اوضح اذا عرض سرى البيع فليزي بعد باء ان يعلم المشتري نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان بينا بورك لهما في بيعه ان بينا يعني العيوب التي في السلعة بورك لهما في بيعه هل يجوز صلاة الثلاثة بعد ذلك مباشرة ثم صلاة نعم يجوز يجوز صلاة الفجر بعد ذلك الفجر مباشرة ثم يصلي الفجر بعد ذلك تقول هل يجوز التعامل مع بنك مصر حكم المعاملات الإسلامية ام انها وريدوا ايضا كل البنوك في مصر بنوك ربوية كل البنوك في مصر بنوك ريباوية حتى بنك فيصل بنوك تتعامل بالري وتتبع النظام الرباوي القائم في مصر وتتبع النظام الرباوي القائم في مصر الذي يسقى البنك المركزي تقول نحن نحب أن نعرف أن صار بديننا وأخلاقنا. لا مانع عن تعلميهم بدينك وأخلاقك ولكن لا يكون في هذا أن تقبل منهم الهدايا والحلوى في أعيادهم الكفري أو تذهب تشاركيهم في أعيادهم الكفري ليس قولي معناه أنني أمنع من أن تدعوهم إلى الإسلام وتبيني لهم أخلاق الإسلام والدين الإسلامي صحيح لكن كلامي مفاده مفاد أنك لا تداهني ولا توليه فلا تحضر معهم الأعياد الكفري لا في بيوتهم ولا في معابدهم وكنائسهم وايضا لا تقبل منهم, منهم في أعيادهم الحلوى وتبغير الابتهاب بأعيادهم أن هذه أعياد الكفري تقول ماذا لو اضطرنا الى تحويل المرتب الى البنك اما تحويل المرتب الى البنك فانت تقبضيه يعني, ليس يعني ان لم توجد حيلة غير ذلك فلا مان ان لم توجد حيلة غير ذلك اي تحويل البنك بدلا من ان تأخذيه من المؤسسة التي انت فيها تأخذيه عن طرق البنك فلا بأس بذلك تقول زميلاني في العرب. يقدم أحدهم من الآخر هدية من يرجو مقدم الهدية أن يساعد الآخر في بعض عمله يجوز يعني كأن السائلة تقول هل المساعدة في مساعدة الموظف لزميله في العمل في عمله الخاص به مقابل هدية هلا ذي رشوة ليست برش ليست برش إنه لم يفرض حق غيره لم يأخذ حق غيره فلان يساعده في ذلك سواء أخذ هدية أم لم يأخذ كل زائد قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعونوا على إثم والعدوان. قال النبي صلى الله لما كان في عون أخيه كان الله في عونه حكم شراب التقصيط الجمهور على الجواز الجمهور على جواز البيع والشراب التقسيط قال تعالى وأحلى الله البيع وحرم الرذ وأحلى الله البيع وحرم ما الرذاء تقول السائلة ماذا نفعل في أمرنا إذا كانت الجروك كلها إذا كانت الجروك كلها ربوية؟ قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يجعل له مخرج استكمليها في مشاريع تجارية انظري الى بعض اهل الخبرة والصلاح والطوقة يشغلون لك هذا المال او احتفظي بالمال ولا تشغليه ان كان العيوز الاحد او افتحي مشروع انت وبعض يعني الاصلقاء او الرزال يدر عليك ربح اما البنوك او في البنوك واخذ الربا منه هذا حرام وحرم الربا تقول حتى لو كان يزيد في ثمن السعر الثمن الأصلي يعني رجل يقول هذه الثلاجة ثمنها ثلاث آلاف هذه الثلاجة ثمنها ثلاث آلاف دفع واحد في نقضتها بالتقسيط فهي بأربعة آلاف هل يجوز ذلك نعم يجوز البيع بالتقسيط يعني بالزياد يزيد على ثمنها الأصلي ألف أو أكثر أو أقل هل يجوز نعم يجوز تقول ما ي هل هناك طريقة ركض سريعة؟ ليست هناك طريقة. ارقي نفسك بالفاتحة والمعوذات والإخلاص وأيات الكرسي وغير ذلك. ارقيها في يديك وامسحي الجسد أو ضعي يدك على يعني المكان الذي فيه الألم أو الإصابة والجرح وارقي نفسك بما سبق ذكره. حكم العمل في البنوك اذا لم يجد عمل اخر العمل في البنوك على اقسى فان كان يعمل في المجال الربوي يعني يقرض الناس بالربا ويعني يشتغل في هذا المجال فهذا لا شك انه محرم بالاجباء اما ان كان يعمل في باب يعني حفظ الاموال في البنوك التي تسمى بالوديعة او يعمل في باب التحويلات يحول يعني هو مختص بالتحويلات التي من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج أو يعمل في الأمن أو ما شابه ذلك أو ما شابه ذلك فهذا يعني فيه الكراه أقول إن كان يعمل في باب الرiba في البنك يعني هو مختص بالقرض الناس بالriba فهذا حرام لا خلاف فيه وإن كان يعمل في باب في باب يعني التحويلات المال من الداخل إلى الخارج او يعني اجدال الجنيه المصري بالريالات او غير ذلك او سبب الامن او في التصوير المستندات او ما شابه ذلك من اعمال غير ربوية من اعمال غير ربوية ففيها الكراه اما الكراهة فمن باب وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الاسم والعدوان يعني عمل البعض في هذا المجال في ابقاء للنظام الربوي في ابقاء للنظام الربوي وهذا لا شك فيه تحريم والله اعلم يعني لم يتبقى إلا قليل من الوقت على صلاة المغرب وانتهاء الدرس كان هناك أسئلة قبل انتهاء الوقت تقول ما حكم بعض الدورات التي قد طلقة في بعض دور طلب العلم والدعوة والخاصة بالعلاقة الزوجية؟ والخاصة بالعلاقة الزوجية مع ذكر التفاصيل يندلها الجميع. هذا شك يعني فقد من الحياة. من يعني يلقي ذلك فقد من الحياة. كما يعني ترث اللغة لغة السائلة أنها فيها تفاصيل العلاقة الزوجية ماذا يفعل الزوجة وماذا تفعل الزوجة. هذه أمور لا تقال على الملأ. لا تقال على الملأ. وإذا سئل عنها السائل فليزمل ولا يفصل. إذا يسئل عنها السائل والمختي يزمل ولا يفصل أن هذا ما يخد في الحياء وديننا كله حياء ديننا كله حياء فيقوم رجل فحف يقوم رجل فحف في دورة أمام الرجال أو حتى أمام النساء أو رجال ونساء يحضرون ويفصل ماذا يفعل الرجل مع مرأته ويفصل ماذا جافى الرجل مع مرأته أو المرأة مع زوجها هذا يعني هذا المتكلم أو, او ان كانت متكلمة ايضا فاقد او فاقدة للحياء فاقد او فاقدة للحياء ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ما فعل ذلك وهذا قد يؤدي بقائله الى الوقوع في الحرام هذا قد يؤدي بقائله الى الوقوع في الحرام لانه يثير الشهوة امام المستمع يثير الشهوة امام المستمع وقد تجد بعض فاقد الديانة والايمان قد تجد بعض فاقدي الدينة والإيمان يأتون بصورة لعضو الرجل أو للمرأة يأتون بصورة يعني كأنه عرض حي, كأنه عرض حي. هذا حرام لا هذا حرام لا شك أعني الاتيان بصورة لعضو الرجل أو المرأة وبيان كيفية أن يلتق الرجل ولمرأة وكيف يتلازف بها إلى غير ذلك من المفاسد والفتن إلى غير ذلك من المفاسد والفتن قد قال تعالى في كتابه كل, الم... كل المنية غض من أبصاره فإن كان غض البصر معمور به إن كان غض البصر من الرجل نحو المرأة معمور به نحو المرأة في ثيابها وفي واجهها فكيف الحال بأن يبين رجل أو امرأة كيفية جماع الرجل المرأة وجماع المرأة الرجل يعني إن كان كتابنا الذي هو كله خير وكله حياء وهو كتاب الله وكلامه لم يفصل العلاقة التي بين رجل ومرأة. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل لباس المرأة والمرأة لباس الرجل. ولم يبين كيفية الجماع. ولم يأت نص في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية أن يجامع الرجل المرأة ولا كيف يتلاذف الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. هذا مما أغلق فيه الباء. وهذا مما أغلق فيه الباب ولم يفصل. فإن كان الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأرباع الخلفاء بل العاشر المبشرين بالجن بل إلى إمة لم يفصلون هذا فلشك أن من يتكلم في هذا الباب بالتفصيل أمام رجال ونساء أو غراء تتكلم من نساء لشك أن هذا فاقد للحياة بل واقع في اسم ومحرم كبير نقول اعيش في السعودية هنجد لي تحويل اموال اللي بجين مصري الى الدولار فرسالة مسلية يتم بيعط المكانة الصوصية العالية فرسالة مرة اخرى للسعودية على الدولار يجوز يجوز يجوز فعل ذلك يزوز يعني فعل ذلك تحول الجيد مصر الدرار وهكذا الدرار يزوز كل هذا يزوز لا مانع منه